نجعلهما تحت اقدامنا ليكونان من الاسفلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه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 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ, وقال إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ فَإِذَا الذي بَنَكَ وَبَْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنهُ وَلَ حَمم وَمَا يُلَ الطَّهَا إَِّذينَ صَبَروا وَماَا يُلَ الطَّهَا وَماَا يُلَ الطَّهَا إَِّا ذُ